وَتَمَ اللَّهُ عَلَ قُلُ بِهِمْ وَلَ سَمَّيهِم وَوعلَ أَبْصَالِهِمْ غِشَوَةُ وَلَهُم مَاذَابُ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 فَهَاءَ وَلَكِن لا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالوا آمنا. قالوا مَنَّا وَإِذَا خَلَوا إلَ شَيطينهِمْ قَالُ إِ مَاكُم إِ ماَا نَحنُ مُستَثزِئُون اللَّم يَسْتَهْزئُ بِهِم وَيَمُُّم فِي قُغْيانِهِم يََُّون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 112. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 113. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت 114.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 الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناؤا وانزل من السماء ماء وانزل من السماء ماء فافرج به من الثمرات رزقا لكم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 119. وعدت للكافرين 110. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 119. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا 110. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا 111. وما يضل به إلا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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال ان بيئوني فقال ان بيئوني بأسمائها 117. قالوا لَا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 118. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أن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 119. فأذى لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه 110. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو 111. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 112. فتلقى آدم من ربه 119. كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 110. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى 119. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار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 وَآمنُوا بِمَا أَ زَللتُ مُصَدِّقَ لِمَا مَكُم وَلَا تَكُُ أَوْ وَلَ كَافِرٍ بِ وَلَا تَشْتَعُوا بِآياتاتِ فَمَنَ قَللَ وَإِني يَفََّقُون 117. ولا تلبسوا الحق في الباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 118. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 119. الناس بالبر وتنزلون سَنُنَ انْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَسْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أنهم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 يَا سَوْءَ مَا قُمْتُمُ الْعَذَابُ يُذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذذََقُ نَا بِكُم البحر فأنجيناكم وأغرقنا الْ البَحرَ فَأَن جَنكُمْ وَأَغَْقُناَا آلَ فِي العوْونَ وَأَنتُمْ تنبون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 وَسَنَزيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ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 وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا فِي فَاقِكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ طُورًا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 113. قَسَتْ قست قلوبكم من بعد ذلك فهي أَوْ أو أشد قسوة 114. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 115. وإن منها لما يشقق 110. وإن لَمَا لما يهبط من خشية الله اللَّهُ الله بغافل عما تعملون 111. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم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 118. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها وَإِذْ 119. وإذ أخذنا ميثاق بني السراء الى لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذل قربا واليتاما والمساكين وذل قربا واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه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 ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ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 112. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 113. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم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 وَكَانُوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على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 117. وقال الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم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 111. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم 112. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن 117. وكانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 118. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم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 ن كَانَ عَذُوَ لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرثُ لِهِ وَجبِرلَ وَمكَلَ فَإِن اللهَّه عَذُول للِكَافِرين وَلَقَدْ أَن زَلنا إِلَيكَ آيَةٍ وَمَا وما بِهَا بها إلا الفاسقون 118. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون 119.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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم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 وَإِذَا وإذا قضى أمرا فَإِنَّمَا يَقُولُ يقول له كن فيكون 110. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو كَذَلِكَ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون 118. إنا أرسلناك بالحق بشيرا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 وَالاتَّقُوا يَمَ لَا تَجِذِ نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْأَ وَلَا يُكُبَلُوا مِنْهَا عَدِنُ وَلَا تَن فَوى شَفَعََةُ وَلهُم يصَرُون وَإِذِ بِالتَلَائِ بِ الرَّهِ مَ رَبُّ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُ قَالَ قال إني جاعلك للناس إماما قَالَ 113. قال قَالَ لَا 114. قال لا ينال أهد الظالمين 115. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام 119. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود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 وَبِس الْ المَصيل وَإِذ يَررفَعُ إعمُ القَواعيدَ مِنَ البَيْيت وَإِساعل رَبَّنَا تَقَّ مِ إِكَ أَن تَ السَّمُ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 119. ولا تسألون عما كانوا يعملون 110. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا 111. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أننا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 وَإِن وإن تولوا فإنما هم في شقاق 114. وَهُوَ الله وهو السميع العليم 115. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون 116. قل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 قالوا الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك امه قد خلت لا ما كسبت لكم ما كسبتم 115. ولا تسألون عما كانوا يعملون 116. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب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 إَّ لممَن يتَّبع وَسول مِ م يقالَب على عَِبَ وَإِن كََت لكذةً إِا على الذيينَ هذادَ الله وَما كانََ الله لضائمك 119. إن الله بالناس لرؤوف رحيم 110. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك فهلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام 119. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغادل عما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 119. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام 110. وإنه للحق من ربك 111. وما الله بغافل عما تعملون 112. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت انتم فولوا وجوهكم شطره لالا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم فلا تخشهم فلا تخشهم واخشوني لاتم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 الَّذِينَ يَتَّقُونَ مَا أُنْزِلَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ قُلَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ 118. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 119. إن الذين كفروا أُلائِكَ لَيْهِ ظَرَّةُم اللهَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْنَين قَالِدِينََ فِيهَا لَا يُغََّّف عَنْهُم اللَّذَابُ وَلهُم يُ وَرون وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ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 117. يتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا كَذَلِكَ 118. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار 119. فَكُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْتَ وَعَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا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 فَمَن يُقَُّ غَيرََ بَغِ وَلَا عَدٍ فَل إِثمَ عَلَيْ إِ اللهَّ غَفُ الرَّحيم إَِّذينَ يَكُونَمَا أَ زَنَ اللَّهُ مِنَ الكِتابابِ وَيَجتَؤونَ بِهِ تَمَنَ قَليلَ ويجترون به ثمنًا قليلاً أولئك ما يقولون في بوقهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم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 ولكن البر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب وَآتَ وآت وآت المال على حبه ذوي الخوبى واليتامى والمشاكين ورمى السبيل والسائلين وفي وَالصَّالِحِينَ وَفِي الرِّفَاقِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالْمُبُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ بِالْبَاء الاء رب الله وحينا الباء اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون 119. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتى بالأنتى فمن عفي من أخيه شيء تَتَّبِعُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا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 117. وبينات من الهدى والفرقان 118. فمن شهد منكم الشهر فليصم 119. ومن كان مريضا أو على سفر فعدكم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 118. وقتا يتبين لكم الخيط الأليض من مِنَ الأسود من الفجل ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 117. تلك حدود الله فلا تقربوها 118. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 119. ولا الباطن وتدلون بها الى الحكام وتدلون بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاتم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل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 فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَّأْسِهِ فَتُكَفِّرَهُ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا آمَنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَايْسِرٌ مِنَ الْهَدْيِ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 119. الحج أشهر معلومات 110. فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فتوق ولا جدال في الحج 111. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى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 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَتَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ اللَّعْزَةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِفَضْلِ أَمْوَالٍ فِي غَفْلَةٍ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا أَنَّ 114. وأن الله عزيز حكيم 115. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمان والملائكة وقضي الأمر 116. وإلى الله ترجع الأمور 117. كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمنوا 118. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من بِغَيْرِ بغير حساب 119. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم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 إن الذين آمنوا والذين هاجوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر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 117. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون 118. عن المحيض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 119. ولا تجعلوا الله عضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم 110. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا فتقعوا ولا يحل لأن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 119. الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما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 ولا تتخذوا آيات الله هجوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به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 119. وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم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 وَإِن قَلَّقُتُمُونَّ مِن قَبِلِأَن تَمَسُونَّ وَقَلِ فَرَدُّم لََّ فَربَةَم فَنِصْفُ مَا فَرَتُم فَنِصُْ مَا فَرَضتُم إِللاا أَ يَعفُونَ أَوْ يَافُوَّ بِيَذِهِ يَوقُدَة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 112. متاعا إلى الحول غير إخراج 113. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف 114. والله عزيز حكيم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 قُن حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ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 فَلَمَّا فَصَلَ قَاوتُ بِالجُنُودِ قَالَئِ اللَّهَمُ بِتَريبُ بِنَهَرٍِ فَمَن شَرِبَ مِن فَلَسَ مِن فَمَن شَربَ مِنهُ فَلَسَ مِنِّي وََلَم يَقُعَمهُ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 فَهَزَمُوهُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ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 112. لَمِنَ لمن المرسلين 113. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات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 117. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر 118. ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد 119. يا أيها الذين آمنوا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 117. لا تأخذه سنة ولا نوم 118. له ما في السماوات وما في الأرض 119. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 112. مَا ما بين وَمَا وما وَلَا 113. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 114. وسع كوسيه السماوات والأرض ولا يؤوده 115. وهو العلي العظيم 116. لا إكراع في الدين 117. قد تبين الرشد من الغيب 118. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك في العروة الوثل.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 قَالَ اِذَا ٱللَّهُ مُفْتِنٌ فَاِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى ٱلشَّمْسَ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ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 112. قال لبست يوما أو بعض يوم 113. قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه 114. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس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 111. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى 112. قال أولم تؤمن 113. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 114. قَيِّرِ فَصُوحٌ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دَعَوْهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَوْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى 117. والله غني حليم 118. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأبى. لا تُبطِلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كان الذي ينفق ما له رياء أن الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 وَمسنَل الذيينَ أُم ف قُونَ أَم وَلَهُ بتِغَ أَمَوباتِ الل وَتَسْ بتَم مِن أنفسهم كمثل جنة بربوه 119. كمثل جنة بربوة أصابها وابن فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابن فطل والله بما تعملون بصير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 119. نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وَأَصَابَعهُكِبَو وَلَهُ ذُرذيَةُم ضُوعَ فَاءُ فَأَصَابَهَا إِصَُ فِيهِ نَُ فَحتَلََقَت كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللهَّ لَكُمْآيَاتِ لَ عََّكُم تَتَفَكَوون 117. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض 118. ولا تيمموا الخبيث منه تنفكون ولستون تُم بإخذه إلا أن تغمض فيه ولَم أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء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 صار ان تودوا الصدقات فنعم ما هي وان تؤوا وتؤتوا الفقراء اف هو خير لكم ويكف عنكم من سيئاتكم 112. والله بما تعملون خبير 113. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 117. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون 118. للفقراء الذين أحصرون سَبِيلَ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا في الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ 117. تعرفهم لَا لا يسألون الناس إلحافا 118. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم 119. يُورُونَ عَلَى يَتِم فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 119. فمن يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المسر ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى فمن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 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ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 117. وليكتب بينكم كاتب بالعدر 118. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله 119. فليكتب وليملل الذي عليه الحق. 117. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا 118. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا لَا لا يستطيع أن يملله وفليمل الوليه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 ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأبناء لا ترتابوا إلا أبناء 119. إن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن اِنْ تُعْمَلُوا سَفَرٌ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ 117. فإنه آتم قلبه والله بما تعملون عليم 118. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخف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 117. نسينا أو أخطأنا 118. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 119. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين طلق الله العظيم